أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى و آ ل ه المستكملين الشرف ا ء ثم أ م ا بعد ف أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما و أ ن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما و أ ن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الثبات في ا ل أ م ر والعزيمه على الرشد و ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ن س أ ل ك قلبا سليما ولسانا صادقا و ن س أ ل ك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم سبحانك علام الغيوب ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا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 واخرج ل تجسسوا تحسسوا تناقشوا تحاسدوا تباغضوا تدابروا ولا ولا ولا ولا ولا وكونوا الله عباد إ و و ا ا ن أ خ ابن ماجه وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله ليطلع ا في ل ي ل ة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إ ل ا لمشرك أ و مشاحن وفي لفظ عند الطبران ي وعند البيهقي ويدع أ ه ل الحقد بحقدهم حتى يدعوه لماذا قدمت بهذه ا ل أ ح ا د ي ث ل أ ن هذا هو أ ف ض ل إ ع د ا د لرمضان و أ ف ض ل إ ع د ا د لرمضان ي ب د أ السلف كانوا يستعدون رمضان س ت ة أ ش ه ر واحنا عملنا تخفيض فحتى ما بيناش نستعد ر ج ب و شعبان والناس ف ي غ ف ل ة ش د ي د ة و م س ت ح ك م ة وكأن رمضان ليس على الأبواب ف إ ذ ا كانت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة تفتح و إ ذ ا كان القائل يدعوك ي بغي الخير أ ق ب ل و ي بغي الشر أ ق ص ر و ق د م ك ف ر ص ة تاخذ فيها ا ل د ر ج ة الامتياز في اختبار الدنيا في كل ل ي ل ة عتقاء فبالتالي خلصت المشكلة بأكل طيب تبلغ المشكلة وما ما رمضان بخاتمة خلصت له ويختم يدريك يمكن لك حسنة أن هو تبقى ت ع ط ق من النيران وخلصت ولا خ ص ولا بقى شفت رئيس ولا بقى شفت حكم مش عارف مين ولا شفت فتن ولا شفت كذا وتبقى الدنيا خلصت ليه بعيدنا عن الهدف ليه بنفكر بعيد عن الهدف انا مش بقول ان المعنى ده ان احنا نبقى دراويش انا ما بقولش كده بس بقول ان احنا, إحنا يا كده يا كده معندناش ا توسط عشان دايماً الحق بين طرفي ن ن ق ي د بين الغلو وبين ا ل ت ف ر ي د خير اعداد لشهر رمضان هو اعداد القلب و ا ل ن ه ا ر د ة انا عايز اوصل الى مفتاح دخول ا ل ج ن ة م ف ت الا ح د خ و ل من اتى الله بقلب سليم طيب في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي ده هي القلوب ا ل س ل ي م ة ده احنا بنقول ان البلد اتقسمت نصين دا احنا بنقول ان الناس اللي كانت على قلب واحد تفرقوا وتمزقوا دا احنا بنقول ان مفيش ا حد ع ج ب العجب دا احنا بنقول البيت الواحد خربت بقى فيه صراعات ونزاعات دا احنا دلوقتي بنسمع كل واحد معترض على اتجاه معين وحافظ عيوب الاتجاه دا والطيار دا و ا ل ج م ا ع ة دي والوضع د ه هي فين القلوب ا ل س ل ي م ة دي دب فيكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي ا ل ح ا ل ق ه هذه الانظمه السابقه كانت تعمل على مبدا فرعون جعل اهلها شيعا مبدا السياسه فرق اسد طب افرق اسد ازاي ان يدب في اوصال هذا المجتمع وهذا الشعب البغضاء والعداوه والتنابذ والاستئثار بالحق وغيرها ينفع يا عم سين و صاد يعملوا كذا و كذا لا ما ينفعش ي ل ا أ ق و ل وينفع يا سيدي ي ف ع ل كذا و كذا لا ما ينفعش فين ا ل غ ي ر ة للدين فين ا ل غ ي ر ة على ا ل و ط ن ي ة فين ا ل غ ي ر ة لكذا ل يالله ولع والناس تتبع هذا و ذاك ويغرر بهم وفتن ا ل إ ع ل ا م ا ل أ س و د و ا ل أ ص ف ر فبقى في القلوب شحناء وبقى في القلوب بغضاء وبقت م ص ي ب ة س و د ة في أ و ص ا ل هذا المجتمع د ه ك ن ه بالمستوى العام انزل ب ق ى ع ل ى المستوى الخاص ن س ب ة الطلاق في البلد د ه في ا ل أ ر ق ا م اللي بتطلع عن المراكز ا ل ب ح ث ي ة بيقولوا ا ن ه مابين كل أ ر ب ع ة بيجوزو ا واحد ة ب ت ت ط ل ق حال الجواز ب ي ح د و فيها طلاق من ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى خمسه وعشرين في الميه ن س ب ة الطلاق مستشريه الخلافات ا ل ز و ج ي ة ع ل ى ا ل أ ش د الخصومات إ ل ى أ ب ل غ ما تتصور كل ده بسببه ضغوط ا ل ح ي ا ة والمشاكل و وا, و وا, و فبقى في شحناء وبقى في بغضاء وعائلات م ت ن ا ب ز ة و و و طيب ماهو ده ما ينفعش لن تدخل ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن ت أ ت ي الله بقلب سليم اذ جاء ربه بقلب سليم طيب إ ز ا ي نوصل للكلام ده بقى قلت الاعداد ده وهي دي ا ل ل م ح ة و ا ل إ ش ا ر ة اللي لازم تفهمها ومن دلوقتي قبل أ ي ا م من ل ي ل ة المغفره ة ليلة النصر طلع يعني ما زمان معنى شعبان د بمجموعة أمور、كدا. رقم واحد كده ا ليله ن ب ص ى ا ل ل عليه وسلم حديث س أ ا بن زيد ا ل ل ي ع ن د النساء وحسنه ص ي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه ا ل أ ع م ا ل إ ل ى رب العالمين ف أ ح ب أ ن يرفع عملي وانا أ ن صائم الكلام بتاع ا ل ب ي صلى ل ل عليه وسلم بيقول لنا ثلاث غفلة والزمان ه أعد معي واحد رقم زمان إشارات دا دا صائم ي ف و ن ت ت خ ا ا ب ر ا س ة ووضع ا بها إلا الله علينا كمان نعلم إن شعبان زمان عز وجل ودخل علينا كمان إن شعبان أصلا زمان غفلة ان الناس ما بتركزش في شعبان ع ل ى اعتبار ا ن ه كانوا يعظموا دا كان زمان يعني زماننا دلوقتي كمان ما بقاش يتعظم رجب كمان كانوا بيعظموا رجب ك ل م ة رجب في ا ل ل غ ة اصلا يرجب ان يعظم شهر رجب اي شهر معظم ورمضان معروف فرجب طبعا عندك امتحانات وعندك انتخابات وعندك كذا وكذا دخلنا في شعبان والاول شعبان هو او او الوضع شعبان الله اعلم الصدمة هتيجي ايه الفرحة ايه حتيجي حتيجي فبقى سيف و ر ئ ا س ة و س ي ا س ة وبقى شعبان نفسه فغفل ا د ي و ا ح د اثنين ا ل ن ب ي صلى الله عليه و س ل م بيل ق و ن ت ر فى ع فيه ا ل عمل ا الى رب العالمين ف ف ي زمان ي رفع العمل ا كيف يرفع عملك يرفع عملك كنت ع د ق د ا م ا ل ب ر ا م ج ا ل تكشف و او بارشين س ا ع ة بتشوف ا ل ل ي ب ي ح ص ل وعلى ا ل ب ت ا ع ومتابع او ل ب ا و ل ا ل ل ي ب ي ح ص ل وعلى ا ل ب ك غافل النبي ب يوصل ق ل ى الله عليه وسلم فى حب وين يرفع ع م ل ي و انا ص ا ئ م و ك أ ن ا ل م ب د أ أ ن تعمل عملا صالحا يرفع عليه عملك حتى يقبل يعني أ ح ب أ ن يرفع عملي و أ ن ا صائم طب ل و لم تكن صائم و أ ن ا ذاكر و أ ن ا مصلن و أ ن ا قارئ ل ل ق ر آ ن ف أ ح ب أ ن يرفع عملي و أ ن ا على ط ا ع ة مش و أ ن ا في غ ف ل ة و أ ن ا سليم الصدر سليم القلب أ ح ب أ ن يرفع عملي عشان عمل ا ل س ن ة كله ح ي ت أ ش ر عليه في شعبان والنبي ما قال ل ن ا ش صلى الله عليه وسلم م ف أ ن ه ه ي لا في النص عشان الناس متبقاش فاهمه ان نص م ل ش ع ب ا ن ده اللي بتطلع فيه الاعمال ولا في اي يوم محدد ممكن يكون يترفع عن ب اترفع ر ح ممكن يكون يترفع عن نهاردة وممكن يترفع كمان يومين ت ر ف ع كمان ي ويمكن في اخر يوم الله اعلم فكيف سيرفع عملك المطلوب انك تتجهز ادي ا ل ا ش ا ر ة في اول حديث يخص شعبان ا ل ا ش ا ر ة ا ل ت ا ن ي ة اللي احنا اشرنا اليها في ا ل م ق د م ة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ل ي ل ة بيتغفر فيها لكل الناس من المسلمين إلا لواحد واقع في شركيات أ و واحد عنده شحناء أ ن ا المعنى ده اللي خلاني أ ط و ف حواليه و أ ب ح ث حوله ل إ ن ي شايف في المجتمع مشاكل لما اجي أ ق و ل ل ك في ا ل ع ي ل ة في حد انت مبتكلموش ا خالص بقالك ف ت ر ة آ ه ده فلان أ ز ا ن ي ب ك ل م ة اتعرضلي قال فيا كذا ما بطقش ده نصب عليا فلان خدم راسي فلان عمل مش عارف ايه فلان اصلا مفيش بينا وبنه ي ف ا خ ر م ر ة كلمته كان مش عارف من متى وحصلت بينا م ش ك ل ة و ا و ا و و خلافات الشغل و ا ل ت ج ا ر ة وخلافات الدنيا والفلوس مبيخلوش ا اظن مفيش حد عندنا ميخلوش ا عديم كلهم ا ن ه يكون في م ش ك ل ة من المشاكل دي من قريب او من بعيد طب ده بقى شحناء يعني كده طارت ل ي ل ة ا ل م غ ف ر ة يعني مش هيتغفرلي لان أ ن ا عندي شحناء هو ده بقى اللي خلاني أ ب ح ث حول الموضوع و ش و ف بقى العلماء بيقولوا إ ي ه والكلام ده الشحناء دي تبقى ايه اسمع بقى كلام أ ه ل العلم قالوا الشحناء قال ابن ا ل أ ث ي ر هو المعادي المشاحن فالشحناء هي العداوه ادي واحد بيقولك ل إ ي ه إ ن ه يكون بينك وبين واحد ع د ا و ة قال ا ل أ و ز ا ع ي أ ر ا د به صاحب البدع قول ثاني قال لك المشاحن المبتدع قول ثالث قال ا ل ط ي ب لعل المراد ذم ا ل ب غ ض ة التي تقع بين المسلمين من قبل النفس الامر أ م ر ب بقى في كلام الطيب شوية كلام ده ده عشان ح ق ما بالسوء ي يكون ن من أمور قبل ن ف الأمر ب س لا للدين فلا يامن أ ح د ه م أ ذ ى صاحبه من يده ولسانه ل أ ن ذلك قد يؤدي إ ل ى الفتن إ ل ى القتال وما ينهى عنه وقال المناوي قال في الفيض لعل المراد البغضاء التي بين المؤمنين من قبل نفوسهم ا ل أ م ا ر ة بالسوء فالمشاحن هو المباغ وهو المعادي ل أ ح د لا ل أ ج ل الدين كلامهم كله بيقوله بيقول دلوقتي ليه أنا مش مش طيق سين مش طيق عشان أ ز ا ن ي يعني الحظ نفسك ولا ل دينك مش عارف لا يعني هو أ ن ت ا ل ن ه ا ر د ة مش طايق عشان ل هو أ ف س د دينك عشان هو عمل شيء تبغضه فيه أ وتبغضه عليه في الله ولا الحظ نفسك ولا عشان دسلك على ض ف ر ف أ ن ت مش طايق احنا مش هفيه ويعني كذا هو الواحد يعني يعني يعيش في الدنيا يعني ياخد فوق دماغه لا خلاص الزمن ده ولا ده اسمه انتصار للنفس و م ن ت ق م رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط قط عمر النبي صلى الله عليه وسلم م ن ت ق م لنفسه ف أ ن ت بتنتقم لنفسك ولا لجينك آه أهل دي نفسي الكلام بتاع العلم أنا أنا قاعد والناس بقول لكم أقول طب الناس اللي ت ع ر ض ن بالظلم وظلمونا في كذا وكذا الواحد يعني حاسس ا ن ه انه, إنه دل و يعني افسدوا عليه مثلا امر ديني يبقى الناس د ي الواحد على الأقل, على الاقل يهجرهم هجرا جميلا بالله لدينك ولا لنفسك لو لنفسك يبقى حرمت ا ل م غ ف ر ة ده كلام اهل العلم ه و نعيد تاني الكلام ب ي ق و ل ايه البغضاء التي تقع بين المسلمين من قبل النفس الامار ة بالسوء لا للدين وأنا كنت عايز أقدم لكم ده وبالحديث ده تعالوا ل تعالوا ح د دا ي ث شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المعنى دا تعليم عملي من حديث رواه ابو داود في سننه عن قتاده مرسلا ه د احدكم موصول قال ايعجز أحدكم أ ن يكون مثل أ ب ي ضمضم النبي بيقول لهم ايه حد منكم مش عارف ف يعمل ي زي أ ب و ضمضم مين أ ب و ضمضم وفي أبو لفظ ي ض مين م منعرفوش أ ص ل ا مين ده من ا ل ص ح ا ب ة قال كان إ ذ ا أ ص ب ح قال اللهم إ ن ي قد تصدقت بعرضي على عبادك مين من يقدر ذي؟ الحديث تاني قلت الحديث من حيث يرتقي لدرجة الحسن لغيره إسناده الحسن قلت لدرجة على هذا ا ل ر و ا ي ة اللي عند الخطيب أ ن رجلا ً من المسلمين قال اللهم إ ن ه ليس لي مال أ ت ص د ق به ف أ ي م ا رجل من المسلمين أ ص ا ب من عرضي اغتبني الفي ك ل م ة م ا تنفعش بهت فالفي ش ي ء ليس في او اغتبني الف ش ء في بس أ ن ا أ ك ر ه ه وليس على معنى التحذير أ و غيره من ا ل أ م و ر التي تخرج ا ل أ م ر عن ا ل غ ي ب ة ف أ ي م ا رجل من المسلمين أ ص ا ب من عرضي شيئا فهو له ص د ق ة ف أ و ح ى الله إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له ط ب يعني إ ي ب ا اني تصدقت بعرضي على عبادك قال في عون المعبود أ ي فلو انتقص أ ح د منهم من عرضي فليس لي عليه من د ع و ة الانتصار يعني فيه عمل أنا لو واحد كده مش عايز ح ا ج ة منه ومش عايز اخد حقي منه ومش ه ن ت ص ر لنفسي قال ابن القيم في التعليق على الحديث وفي هذا الجود من س ل ا م ة الصدر و ر ا ح ة القلب والتخلص من م ع ا د ا ت الخلق مافي ه د ي ر ي ا خالص ولا تبقى من جوا مشعل النار ولا تبقى شايل هم وفي الاخر خالص حتاخد حق أ ك ت ل ت وامتلت وربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين م ن و امنوا وهنا ينتصر ا ر لك ل ح ت ر والفردي النهاردة أمر الصدر ك وتعالى يا لو وصلنا لده هو ده بقى الواجب واحد العمل المجتمعي على كل واحد مننا النهاردة أن يعلن أمر سلامة الصدر قال بعض يا مننا سلامة قال السلف أفضل الأعمال سلامة الصدر وسخاوة لده كل أفضل النفس بقى أن ده و ا ل ن ص ي ح ة ل ل أ م ة وبهذه الخصال بلغ من بلغ يعني سيبك من ك س ر ة ا ل ص ل ا ة والصيام والكلمتين العلم اللي احنا حافظينهم ونقولهم يعني يا سلام ده ده العلم العلم البحر الفهامة فلان اللي بيصلي له مش عارف في الشخصية ولا ولا بيصليله مش قد والقلب ايتين طول الوقت قلب في حتة وظاهر زي الفل فلغايه امتى هنبقى بوشين لغايه امتى يبقى فيه ظاهر غير الباطن وباطن غير الظاهر قالك ل احسن ح ا ج ة عشان نلخصلك الموضوع ا ل ق ص ة مكنتش ا ا ب ك ث ر ة الحفظ و ك ث ر ة العبوديات ولا ب ك ث ر ة ا ل د ع و ة ولا ب ك ث ر ة الكذا ا ل ق ص ة كلها فين افضل ح ا ج ة سلامه الصدر ده مبيحبش يسمع ك ل م ة كده ولا كده اعرف بعض الناس الصالحين و ا ح د ة عندنا فعلتنا ا ل ح ج ة ف ل ا ن ة ا ل ف ل ا ن ي ة دي ماتت عندها ح ا ج ة وسبعين س ن ة تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه ا ل ج ن ا ز ة ف أ ث ن و ا عليها خيره قال وجبت ا ل ح ج ة ماتت نوتها ما شاء الله يعني ح ا ج ة كده من المبشرات وحسن خ ا ط م ة و ح ا ج ة كده تفرح طب بتعمل ايه دي قالك كانت لا تجلس مجلس غ ي ب ة ابدا النساء العاديين بتوعنا الناس الطيبين دول فهم ع ا د ي ن يقولوا بس الله يكرمها عمرها لما كان حد بيجيب السرقه حد كانت تقوم وقلبها يتعمل وتقوم تصلي ع ا د ي ن في فرح وبتعرفين النساء ب ه ى لما تيجي تفتح من هنا و د ب ت ل ي ب ق ت وشوفتي وبتاع ودخلنا كذا تروح قلبها يشمئز ت ق ل ل ه م بس بس بس وتقوم تصلي هو ده بس كده بلغ بها من بلغ س ل ا م ة الصدر س خ ا و ة النفس ا ل ن ص ي ح ة ل ل أ م ه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل أ ي ض ا هذا السؤال أ ي الناس أ ف ض ل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان فهمتوا يعني مخموم هو ا ل ص ح ا ب ة أ م ل و ا كده قمت قال لك صدوق اللسان نعرفه إ ن م ا من المتخم ده اللي تخم في قلبه ده قالوا فما مخموم القلب فقال هو التقي النقي لا إ ث م فيه مفيش أ ث ر للمعاصي هو بينظف نفسه على طول مش كل ذنب بينكت نكته سوداء على طول هو بيستحدث لها استغفار فبتطلع ولا بغي معندوش إ ر ا د ه الظلم والتعدي ولو أ ن ا مسكت ه و ر ي ولا بغي ولا غل كل واحد فينا في حته غل كده الشاهد ونزعنا ما في صدورهم من غل يبقى كل واحد فينا متقوليش لا, لا لا الحمد لله معنديش الكلام ده عندك بس م د ف و م وعنده ح ت ة حسد كده شيخ ا ل إ س ل ا م تيميه بيقول لا يخلو جسد من حسد يعني ولا واحد من ا ل ل قاعدين دول و أ ن ا أ ق و ل ك م معندوش ح ت ة الحسد دي مفيش بيقول كده لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه لما ب ي ج كده مفيش حد مننا يحب انه غيره يكون أ ح س ن منه بس انت مثلا لو قالولك ده ما شاء الله ده فلان ده خاتم ا ل ق ر آ ن مثلا وانت مش همك ق ص ة الدين من ن ا ح ي ة دي بس انا معايا فلوس اكتر منه وخد بالك بس انا عندي اللي معندهوش فدي يحفظ يعني ايه طرقه هي اعمل يعني عملناش تاني ينسى ان ما بي بيقاش حاجة او بقى بالكلام بس شاء فقال لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم ي خ ف ي واللئيم ي ب د ي أ ن ا عارف يا ا خ و ي ك ت ن ا ن ي ل ا في حظنا ل كده هو ده, ده صاحبنا ل ي ه ب ي ب د ي فقلبه فيه الغل وفيه اللي الحسد هذا مش أ ف ض ل الناس أ ح س ن واحد فينا في العديد ن و ل كلهم أ ح س ن واحد فينا مش أ ك ث ر ن ا علما تلاو ولا اكثرنا ت ل ا و ولا أ ك ث ر ن ا ص ل ا ة ولا كذا أ ف ض ل ن ا ط ه ا ر ة في القلب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الناس صدوق اللسان مخموم القلب لا بغي فيه ولا إ ث ولا حسد ولا غل عندوش المشاكل دي المشاكل خاص فهذا أ ف ض ل الناس ف ل س ل ا م ة الصدر فضل وقدر عظيم أ و ل ح ا ج ة هي ص ف ة أ ه ل ا ل ج ن ة ونزعنا ما في صدورهم من غل、اتنين. اول ن ن ي أ ز م ر ة تدخل الجنه ة عارفين النبي ا صلى ل ل عليه سبعين سبعمائة وسلم بيقول ألف الأرض ألف وفي الأرض سبع مائة ألف. بيبقوا إ ي د ي ه م كده م ش ب ك ة في إ ي د ي ن بعضيهم ولا يدخل واحد منهم قبل ا ل آ خ ر كلهم يقضوا ا ل خ ط و ة مع بعض انت فاهم يعني ان هو باب د ه يعني س ب ع م ئ ة أ ل ف واقفين س ب ع م ئ ة أ ل ف والباب مفتوح واقفين على صف واحد ويدخلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم اذى لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد كلهم قلوبهم طهر فعشان ك د ه ب ق و ل ز م ر ة تدخل الجنه حديث صحيح مسلم وجاء ا ل ح ف على س ل ا م ة الصدر حينما قال الله جل وعلا إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة قالوا وما ع ل ا م ة ا ل أ خ و ة قالوا كف ا ل أ ذ ى وبذل الندى كف الأذى يبقى ما المسلم المسلمون لسانه سلم يبقى يجيش ويده من مش المسلم من سلم المسلمون من لسانه يبقى أ ق ل ح ا ج ة انه ما يجيش من ناحيتك أ ز ل ي لا جار يؤذي جاره ولا صديق يؤذي صديقه ولا أ خ ي ؤ ذ ي أ خ ا ه وهكذا ل أ ن إ ح ن ا اخوات يبقى أ و ل ح ا ج ة كفوا ا ل أ ذ ى اتنين بذل الندى المعروف ا ل ص د ق ة الكرم يبقى بينهم كفوا ا ل أ ذ ى وبذل الندى والصفح عما ابتدر من ا ل أ خ من خ ط أ قل لعله يعني غلط فيك شخط فيك والف في ا ل ك ل م ة مش كويسه غضب ض ربنا الف حق لسيدنا موسى اللي من قول العزم من الرسل ولما سكت عن موسى الغضب مين اللي سكت؟ موسى ولا الغضب؟ ولما سكت عن موسى من وموسى موسى, فيه؟ هو موسى اللي بيتكلم عليه السلام قال لك لا. مش موسى اللي كان بيتكلم اللي كان بيتكلم、الغضب. ولما سكت عن موسى يتكلم اللي يبتو فيه اللي عليه اللي اللي عن كان كان عن ولا الغضب الغضب الفاعل الغضب فالغضب قال لا الغضب الغضب فالغضب الذي فالتالي لهو لك سكت سكت سكت ساعية طب أقول لا لا لا ده الغضب عشان تسامح عشان بعد كده طول ما ه و ى ع ص ب شويه ومعندش ضغوط الدنيا وبتعه ا كان عنده مشاكل فخلاص عشان ما تبقاش قاعده ق و ل ازاي ي ت ك ل م ع ا ي كده فأو طب... لا خلاص فتعتذر له مهما أ خ ط أ قال ا ل إ م ا م الشافعي من استرضي فلم يرضى فهو شيطان عايزين نعملها ايه بقى ق ا ع د ة عشان نتعلم س ل ا م ة الصدر دلوقتي لو هو غلط هو لا نتكبر عن الاعتذار ص ف ة المتكبرين لا يعتذرون المتكبر عمره ما يعتذر لو اعتذر يحطلك بسبسه بعديها يبسس ب يقولك ايه غلطنا بس كنت اعمل ايه يعني يعني لازم يحطلك بس بعديها او لكن اه ماشي انا معترف ان انا غلطان لكن كانت يعني لازم ك ن ل يحطلك ح ا ج ة تمحي اللي قبلها خالص لا لا لا م ب د أ المؤمنين غير المتكبرين أ ب و ء لك بنعمتك علي و أ ب و ء بذنبي أ ن ا غلطان وخلاص أ ن ت تتقبلها ازاي يعني أ ن ت لو غلطت قول لو غيرك غلط يقول أ ن ت تتقبلها ازاي ط ل له شفت عشانك بعد ك د ه تبقى تسمع كلامي لما أ ق و ل ك تعمل ك د ه تبقى تعمل ك د ه م ا ينفعش ولا ك ل م ة لو قال اسف ولا ك ل م ة ولا ك ل م ة لو قالك آ س ف من استرضي فلم يرضى فهو شيطان زوجتك انت بقى ا ي راح تغلط ا غ ل ط ه ا ل ف ل ا ن ي ة خلاص ر ج ت ق ل ت لك معلش خلاص يبقى معلش يبقى انتهت تتطبب عليك خلاص متعودش تاخدك بقى ا ل ع ز ة بالاثم وهي نفس الكلام جيبي تطبب عليك خلاص مش لازم بقى يعني تجيبي أ ن ف و ا ل ط ر ا ب عشان ل خاطر يتعلم ا ل أ د ب عشان يعرف يكلم مين يا ج م ا ع ة خلاص بص الدنيا تبقى سهله ازاي اسف انتهت خلصت وتريح صح كده و ت ر ي ح ن ا س بعد ما بتبقى متشعلله خلاص الدنيا هدت اصلح تقول له ايه يقولك ل غلطان خلاص متعملش ا بقى متكبرش الموضوع بقى هو ده ا ل ص ف ه عما ا ت د ر من ا ل أ خ من خ ط أ فالتالف والتراحم وعدم التنافر من ش أ ن ه أ ن تتوحد القلوب خلاص كده نحبه بعض علم أ ن ه لن يعبد في ج ز ي ر ة العرب ولكن رضي منكم ب ا ل إ ي ه رضي بالتحريش عرف إ ي ا ك و التحرش هو بقى التحرش بس ت ح ر ش من نوع ت ا ن ي تحرش الشيطان أ ه و بيعمل كده شغله إ ي ه هو مش خلاص يعني ي أ س إ ن ه الناس كلها تكفر هيعمل إ ي ه يحرش يعمل إ ي ه يفسد على ف ك ر ة مش زي ما انت بتقول كده ده بيقول عليك كذا ويشغل بقى إ ي ه الجيوش بتاعت أ و ل ي ا ء و دول حزب الشيطان في ا ل ن م ي م ة و ا ل غ ي ب ة و ك ل م ة و ا ح د ة تجيب ا ل أ ر ض يعني أ ن ت لو جيت قلتلي بس هو كان الشيخ ولان كان بيقول عليك بيقول علي طب في ظهري طب ليه ه و أ ن ا عملت ايه مش المفروض ي ف ع ع ل ي ا س م ع ت التليفون ويتكلم على ف ك ر ة بقى الشيخ ده اللي أ ن ت بتقول عليه ده بقى خير <تصفيق> <تصفيق> هتلاقي الدنيا كده هايطلع بقى ك ل ما هو دي هو بس ايه يشغل واحد يسخن واحد على واحد بس كده مش شغله أ ك ث ر من كده الدنيا ولعت بسبب واللي ل ا الكلام و بتشوفوه في الساحه ده كله سببه كده. كده وفي ناس شغلتها كده شوف س ل ا م ة الصدر اد ا ي ت ب أ ر ا ح ة في الدنيا وغنيمه في ا ل آ خ ر ة ابن حزم ليه كلام جميل ق و ي في المعنى ده بيقول إ ي ه ر أ ي ت أ ك ث ر الناس إ ل ا من عصم الله وقليل ما هم يتعجلون الشقاء والهم والتعب ل أ ن ف س ه م في الدنيا و ي أ خ ذ و ن عظيم ا ل إ ث م الموجب للنار في ا ل آ خ ر ة بما لا يحظون معه بنفع أصم ا ل النار الناس عايز الدنيا ونكد الدنيا أكتر الناس بتعمل、كدا. ليه قال من نيات خبيثة من ذنوب لهم وتمني أشد البلاء لمن يولع ن ونكد من نيات من ذنوب وتمني يكرهون ربنا يولع فيه. أنا ا عايزة عايزة حايش س خبيثة فيه في أكثر غم مش كده أشد ص د ر ي إ ل ا لما شوفوا كدا جاي على ن ق ا ل ة آ ه أ ن ا النار مولعه هو ده ط ب يا بني بتعمل في نفسك كدا ليه هتموت انت بحصرتك وبيقولوا لسيدنا م ع ا و ي ة قالوا له لما وصلت إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة وكانوا يطلقون عليه أ ح ل م العرب ه ا د ي جدا وسيدنا م ع ا و ي ة ودخل ا عارف ن ت و و بقى في فتن ومعارك وإي وإي وإي وإي وقصص وإيه وإيه وإيه يقولوا رغم ده كله ورغم المشاكل دي كان حليم ا جدا فبما وصلت إ ل ى هذا الحلم بسيطة جداً قال لهم الناس على واحد من اثنين إ م ا من أ ق د ر عليه و إ م ا من لا أ ق د ر عليه واحد أ ن ا أ ق د ر أ ت ص ر ف معه واحد ما أ ق د ر ش اتصرف معه فالذي أ ق د ر عليه تكفيه ا ل ع ق و ب ة هو ك ف ا ي ة إ ن أ ن ا أ ق د ر عليه فخلاص ف ك ف ا ي ة اوي إ ن فلاند ا يتسجن ولا فلاند ا يحصله وفلان كذا طالما أنا تحت ق د ر ت ي وطالما هو مين يعني في ا ل آ خ ر ما يقدرش يعملي ل ح ا ج ة فلن يستطيع أ ن يوصل أ ذ ا ه إ ل ي فخلص أ ق د ر عليه فما فيش م ش ك ل ة والذي لا أ ق د ر عليه قال فيفسدني طلب هلاكه إ ن أ ن ا هيجيلي ضغط وسكر و أ ز م ا ت ن ف س ي ة وحيبقى مشاكل و أ ن ا أ ع د وهو ما فيش م ش ك ل ة و أ ن ا لا أ ق د ر عليه ف أ ن ا أ ف س د نفسي ليه بص العقل و أ ن ا موت نفسي ليه ا ي دي اي ح ا ج ة بقى تعدي عليك في المشاكل دي افتكر كده تقدر عليه طيب خلاص ك ف ا ي ة يا ج م ا ع ة ا ل ل ي حصلوا لا تقدروا علي ه خلاص ص ي ب و ا ربنا بقى وماتشدش الهم ده بس مين بقى اللي يستجيب للمعاني العاليه دي والعقل العالي ده قال فالناس تتمنى اشد البلاء لمن ي ك ر ه و ن ه وقد علموا يقينا أ ن تلك النيه ا فاسدة حد يقول إن واحد لما يعدوا لربنا ففلان حد يقول يودي ويعمل ففلان أن أن هذه نية ف ا س د ة لا تعجل لهم شيئا مما يتمنونه أ و يوجب كونه و أ ن ه م لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا ا ا ل ر ا ح لو قعدت تقول خلاص يقول لك عمل فيك تقول له بص بقى الفهم العالي دا واحد من السلف قوم قالوا له فلان يتكلم عنك فلان شتمك و إ ح ن ا قلنا وخلاص والله ما ل غيب يعني فماذا صنع قال أ ي ن هو قالوا في المكان بس ك د ه ولعت ه ي ر و ح ب ي خ ل ص عليه قال أ ي ن هو خدوا بعضهم ق ا ل لهم و د و ن ي عنده فوقف أ م ا م ه فقال أ خ ي إ ن كان ما قلت في ف أ ن ا أ س ت غ ف ر الله و إ ن كان ما قلت ليس في ف أ ن ا أ س ت غ ف ر الله لك والسلام عليك خلص وحاجة من أنا البلوي السودة حد حاجة اثنين أنا يا جماعة قدام الناس كلها أنا توبت حد عنده حاجة انت من هون فيي دي توبت عنده كذا انت ل س انت حرامي انت غشاش يا سيدي خلاص انا تبت حد عنده حاجة في ح ا ج ة هو أ ع ن ي تعملوها في الشارع وتيجي تقولي في حرق يا عم خلاص انا تبت عايز ح ا ج ة استغفر الله خلاص ما احنا ل س بنقول خلاص اللي يغلط يقول أ ن ا آ س ف خلصنا قاله طب و ل ا العكس خلاص ربنا ي غ ف ر ي ع ن ي حتى ملوش ا فاستغفر أ ن ت قاله ايه خلاص ولو كده أ ن ا بدعيلك ان ربنا يغفر لك وخلصت الامور ا ي ده هي دي ا ل أ خ ل ا ق ا ل ع ا ل ي ة ا ل م ف ق و د ة وطالما دي مش م و ج و د ة يبقى إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فهمتوا قال فبالتالي لو عملوا كده كانوا ا س ت ر ا ح ة تعجلوا ا ل ر ا ح ة ل أ ن ف س ه م وتفرغوا بذلك لمصالح أ م و ر ه م ولاقتنوا بذلك عظيم ا ل أ ج ر في المعاد من غير أ ن يؤخر ذلك شيئا مما يريدون كل اللي انت عايزه هيجيلك ل غ ا ي ة عندك وكثير من الناس اليوم يتورع عن أ ك ل الحرام تاكل من حرام تسرق أ ع و ذ بالله ما ك د ش عيالي ولا دخل ب ق لقمه حرام حلو اوي والنظر الحرام أ ع و ذ بالله أ س ت ا ذ انت هو شيخه واليه ولا بتبص على نساء ولا بتعمل كذا ده انت ما شاء الله ل قوت ل ه ل ا بالله ويترك قلبه يرتع في مهاوي الحقد والحسد والغل و ا ل ض غ ي ن ة فيفسد أ م ر ه عن فتح أ ن ه قال قال لي عبد الله ا ل أ ن ط ا ك ي يا خراسان إ ن م ا هي أ ر ب ع لا غير اسمع بقى وصايا السلف عشان تفهم نطبق إ ز ا ي ونعيش إ ز ا ي بص السلف بيجيبلك من ا ل آ خ ر قال له م أ ر ب ع حاجات تعملهم تبقى خلصت كل م ش ا ك ل إ ي ه بقى عينك ولسانك وقلبك وهواك تاني عينك ولسانك وقلبك وهواك فانظر عينك لا تنظر بها إ ل ى ما لا يحل أ و ل ح ا ج ة إ ي ه خلي عينك م ت ز غ ش زيغ العين دليل على زيغ القلب فمتبقاش ا على شاكله المزوغين دول اللي هو يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور اللي هو يبقى ا ع د كده ت ل ا ي ه م يبص من تحت لتحت كده يلقط ح ا ج ة كده هذا لا ينفع ا ل ا م ا ه يمسك الريموت ويقف على ا ل ق ن و ا ت وهو عارف انه سيعدي على اي ل ق ط ة وهو ماشي بس هو عامل فيها ب ت ا ع يعني بس هو ماشي كده ي ق د يخد له ل ق ط ة من هنا على حته من هنا على حته من هنا لغايه ة ب ما بيوصل ل ل ق ن ا ة اللي هو عايزها ي و ه ف ل ا خ ل ا ص ينوي الشر يدخل على اليوتيوب وهو عامل حسابه انه داخل كده داخلين نشوف مين عمل ايه ب ا ر ح و ايه حصل ايه و ا ل س ي ا س ة والوضع وداخلين نشوف ح ا ج ة لله يعني وهو عارف ان ا ل س ك ة هنا فيها مشاك أ ي ح ا ج ة هي اللي جات ف وجهي والله يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدوش اتنين وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك نبطل ايه بقى نبطل الكد الكد هنا مش كد في الكلمات الكد هنا إ ن اللي هنا مش هنا إ ن على لسانك مش على قلبك الله أ ك ب ر ولله الحمد وهو مش أ ك ب ر في قلبك ولا ح ا بس انت عايش الشعرات يعني انظم الثورات كلام على لسانك ولا وزن له في قلبك اعنوا ريدوا الله ولا وانت اصلا مش مطبقها ايه الناس شرع يعني يعني قاعد انت تطبيق في بيتك مشية يا هي مش هو دل دلوقتي مش في قلبك اللي بد كده كده ده بس قلبك بس مش مش مش شغال كلها الله الصح هو كده زي م ا ل ن ا عايشة س زي أو م ا ل م ف ر و ض ي ت ا ل ن ا ر و ض يتقال كذا وكذا ا ل ل وكذا حاجة ت ن ي ة اللي ا ل في ق ل ب دنيا و ن ط ل ع نقول الاخره و ا ل م ت ع ة لنا حق هو ده بقى فقال لك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك ث ل ا ث ة وانظر قلبك لا يكون منه غل ولا حقد على أ ح د من المسلمين واحد من المشايخ ابتلي بمرض شديد أ ص ا ب ه في رمضان فرد المستشفى ا فمكث رمضان كله في المستشفى ويشاء المولى انه ي ع ا ف ى ويخرج من المستشفى ل ي ل ة العيد فشهر رمضان كله ما ص م و ش ولا قاموا وبالتالي الناس كلها بقى يعني في حال وهو في حال ف ا ل ر ج ل ع م ل ع ي د ش ي خطب العيد شيخ فلما خ العيد قال لهم قد لهم علمتم أ ن ي قد أ ص ا ب ن ي ما أ ص ا ب ن ي و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س ت د ر ك ما فاتني فلم أ ر ى عمل أ ت ق ر ب به إ ل ى الله في هذا المقام في ص ل ا ة العيد أ م الا م جمع ا ن س إ ل ان أ أ ق و ل والله كل الناس مني في حل يعني أ ن ا عايز أ ج ي ب الصيام والقيام والقران والاعتكافات والصدقات و أ ع م ا ل رمضان عايز أ ج ي ب ه ا في عمل فقعدت أ ف ك ر في ا ل أ ع م ا ل كلها إ ي ه اللي يتال الشغل ده فلم أ ر ى في ا ل أ ع م ا ل أ ع ظ م من س ل ا م ة ا ل ص د فكل الناس مني في حل فاللي شتمني واللي اغتبني واللي نم علي واللي خطف عرضي واللي خطف الباطل هو مني في حل أ ن ا م ص م ح شفت الشغل مع ربنا هو ده فهو بيقول لك لا يكون منه غل ولا حقد على أ ح د من المسلمين وانظر هواك ما فيش حد منا ن إ ل ا وعنده هوى وانظر هواك لا يهوى شيئا من الشر ف إ ن صنعت هذا وكانت فيك هذه الخصال ا ل أ ر ب ع فاعلم أ ن ك قد فزت ونلت قصب الصدق و إ ل ا ف إ ذ ا لم يكن فيك هذه الخصال ا ل أ ر ب ع فاجعل الرماد على ر أ س ك فقد شقيت دعت يبقى ا ل أ ر ب ع حاجات دول تصنهم تصان إ ذ ن س ل ا م ة الصدر كما بينا هي مفتاح دخول ا ل ج ن ة هي دعاء المؤمنين الصالحين والذين ج ا ء و ا من ب ع ض ه م يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين ص ب ق و ن ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف ا ل رحيم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عايزين نطلع ب ه ونشتغل ب ه طول شعبان كده خ ا ص ة وبشكل عام قولوا ك ت ي ر قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا الدعاء دا عملنا عليه ا ل س ن ة اللي فاتت ومكملتوش ا ا ن ملحقتش عملت عليه برنامج في ا ل خ ل ي ج ي ة كان اسمه محتاجلك يا رب وكنت بقول عليه خ ط ة خ م س ة س ب ع ة س ب ع ة يعني عشان هو خمس كلمات سبع ة كلمات سبع ة كلمات ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال سنه أ ا خ د حته ب س ر ع ة عشان ما أ ط و ل ش عليكم قال كده رب ي أ ع ن ي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر ل ل ه د ى وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى عليه أدي أ و ل ه خمس بعدين رب ج ع ل ن ي لك ذكارا لك شكارا لك مطواعا اليك أ و ا ه ا منيبا مخبتا تقبل توبتي واغسل حوبتي و أ ج ب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسلوا السخائم صدري خمسه سته ست أ ن ا عايز منه يبقى وسلوا السخيمه ة صدر انا عايزك تفهم يعني وسلوا السخيمه ة صدر بصوا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب أ و ع ي ة وفي لظ قال إ ن لله أ ن ي ه من ا ل أ ر ض و أ ن ي ه الله في ا ل أ ر ض قلوب عبادي الصالحين شايف الكبايه اللي قدامك دي قلبك كده كويس لو افترضنا ا ن ه دلوقتي ك ب ا ي ة العصير دي لما تخلص ولو سبناها ش و ي ة وفيها بقايا فلزق أثر العصير فيها أو كوبية شاي وتسب لسة اثر ل لسه ع ص ي فيها كباية شاي ر او وتسبى أ العصير دي بس أثر العصير هعطها تحت ح ن فيها ة مش هتحتاج منك ولا تجيب سلك ولا تجيب اي ح ا ج ة هي بس م ج ر د تحت ط ه ا ح ت الحرفيه تتشال صح اللي لازق بقى ماينفعش لو حطته ي تحت الميه طول الوقت عايز ميه ش د ي د ة اوي عشان تطلع والصحيح ان انت تعمل ايه تجيب بقى السلك ده ولا ح ا ج ة وتطلع عشان تخلص صح كده اهي الذنوب كده في ز ن و ب تغسل اغسلها اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعتت بين ا ل م ش ق و اللهم م غ ر ب ا ل نقني من خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم م غ س ل ن ي من خطاياها بالماء والثلج والبرد تنزل عليها الماء تطلع ش و ي ة م ا ء وعلى حسب ش و ي ة الميه الحلوين أ ن تطلعهم بنزلهم ت ب س ر ع ة في قد ي ه انما لو لزق هي دي أ س ل و ب س خ ا ء ي مصدري اللي لازق ده ب ق اللي هو ا ل ز ن ب اللي انت كل ش و ي ة ترجع له اللي لازق اللي هو المنظر السوء اللي انت شفته اللي كل ش و ي ة بيجيك على بالك ا ل ل ل ي هو ا ز ن ب الفلاني اللي انت عملته وكل ش و ي ة الشيطان ب ي أ و ز ك عليه اللي لازق ده تعمل فيه ايه ده بقى ده عايز بقى إيه اسلل أ س ل ل ده بقى هو سبحانه وتعالى يتكفل بانه يشيل العبده من جواك فهو ده تشتغل على نفسك بهذه ا ل د ع و ة عشان يزال هذا الذنب من قعر قلبك يبقى محتاج ايه ده بقى وده بقى محتاج مطهرات ع ا ل ي ة استغفار كتير محتاج تجديد ت و ب ة ل أ ن ه عايز شغل جامد عليه ده مش اللهم اغفر لي اللهم ا ط و ب علي يا رب اغفر لي خلاص يارب مش هعمل كده تاني لا دي مش ك ف ا ي ة في ا ل ز ن ب ا ل ت ق ي ل ده عايزه بقى جرعات اقوى ده مينفعش ا معاه مضاد حيوي ر ب ع م ي ة و خ م س م ي ة ده عايز مضاد حيوي أ ل ف وعايز تاخد الشريط كله عشان يتشال عشان مايبقاش ل ي أ ث ر للمكروب ده جواك هي دي أ س ل ا ل سخائي مصدري سخيمه ا ش ف م يعني ن ي سخيمة سخيمة دي سخيمة يعني الحقد في القلب وفي النفس ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أ ن يكون سليم الصدر لا يحمل في قلبه سخطا على أ ح د حتى علم ا ل ص ح ا ب ة هذا المعنى فقال حديث ر و ا لا إ م م أحمد صحابه ش يبلغني أحمد شاكر في المسند في لا يبلغني أو ل احد يبلغني أ عن أ ح د من أ ص ح ا ب ش ي ا يا لو المسلمين يسمعوا الكلام لو ما ن ك ده ت شيئا تشوف اللي بتطلع ل ل ت ت ف ز ي و ن ا لا يبلغني أو ل احد يبلغني أ عن أ ح د من أ ص ح ا ب ي شيئا ل فلان عمل درس النهاردة في الرد على اللهم بلغت على دلوقت على فلان بيقول ش مش شيخنا مش مش معرفش ي في إيه وإيه وإيه اللهم قد بلغت. رد يا شيخنا. رد مش هينفع نبقى هفية على أبانة مش هينفع وبتهيالي خ حنأخذ اسخن عارف فكرة مشوف أبانة كان بيقول كذا كذا كذا نبقى كان بيلمح يعني معرفش بقى. مشوف انت بيلمح درس قد رد رد كده بقى أو فأولى النبي ي ب غ ي أحد عن أحد أ ح عن من ص ا شيئا فإني أ ح بيقول أن أخرج إ ل ك كده اقفل ما تتكلمش ما تخدش وقال زيد بن أ س ل م دخل رجل على أ ب ي دجان ا ل أ ن ص ا ر ي وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقال له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عملي شيء أ و ث ق عندي من اثنين ا ل ص ح ا ب ة دخلوا عليه وهو في النزع فلو قعد ب يبتسم وفرحان ما فرحان لك ليه كده قال ما من عملي شيء أ و ث ق عندي من اثنين كنت لا أ ت ك ل م فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما سير كلام الذهب علام النبلاء الجزء الأول في الصحابة فكان أبو دجان يرى أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله في في في يرى يتقرب ويرج يكون تراجم من ذا ذكروا فكان دجان بها صدره أبو سوابها أن أن سليما طبعا أ ن ا م أ خ ر ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة بقى عارفين ق ص ة الراجل تعالوا نشوف الحديث كنا كما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث أ ن س قال كنا جلوسا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم ا ل آ ن رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فطلع رجل من ا ل أ ن ص ا ر تنطف لحيته من و ض و ء ر ج ل كده غلبان و ا ل م ي ة قاعده بتنزل من لحيته رجل من ا ل أ ن ص ا ر لا يعرف ما بين ا ل ص ح ا ب ة يعني ده مش من علماء ا ل ص ح ا ب ة ولا من أ ك ب ر ا ل ص ح ا ب ة ق دخل تعلق نعليه الشمال في يده د الرجل ا ل شكله بسيط جدا م س ك نعله بايده الشمال والوضوء ا ث ر على لحيته فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل م ر ة أ خ ر ى ا ل ص ح ا ب ة قال لك يمكن ده ولا ده يعني مين اللي هيطلع ده دخل ا ل أ و ل يمكن ا ل ب ع د ي على أ ي حال نشوف تاني يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته ايضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الاولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اني لاحيت ابي قال له ابويا بيني وبينه م ش ك ل ة فاقسمت ا لا ادخل عليه ثلاثه فان رايت ان تاويني اليك حتى تمضي فعلت قال له ممكن تخذني معك بص كده ا ل ص ح ا ب ة بينهم ادي بقى إ ن م ا المؤمنون يا اخوان ده ميعرفش ا ده الكلام مش وارد إ ن ده كان عرفه ا فقال له أ ن ا في بيني وبين والدي م ش ك ل ة ممكن تاخدني عندك اليومين دول إ ح ن ا في الزمن ده تقبل لا يطلع نصاب ا ل ولا حرامي ولا يطلع بلطجي ا ولا يطلع واحد عايز يعمل تاعه وانت نايم يخلص عليك و ي ا خ ذ الفلوس اللي في البيت و... لا يا عم إ ن م ا عشان ا ل أ م ا ن ده مبقاش ا موجود نزع بسبب ايه الذين امنوا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم ا ل أ و ل ئ ك لهم ا ل أ م ن سبب الشركيات والمظالم المهم فقالوا انا حصل بني وبن أ ب و ي ا ا ل ق ص ة دي فخذني ع ن ه قال نعم تعالى قال أ ن س وكان عبد الله يحدث أ ن ه بات معه تلك الليالي الثلاثه قعد ع ن الثلاث الليالي يره يقوم فلم من أنه شيئا غير أنه إذا ت على ر و ت ق عبد ا ل ا ل ف ي أو الحاجة ل قيمة ي ن قم الليل إ ل ا قليلا ة ه د ه ذ ب يقيمك اد ايه نص الليل ربع الليل ثلاث الليل ب ي ع م لازم كم ده ل يكون ت ق ي ل د ه رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة قال لك ما كانش بس هو يعمل إيه؟ لما إيه ل كان يعني سيدنا عبد الله أ ع ي د ل ه بقى ب يشوف كل أ ع م ا ل ه يعني مش نايم له ب ق ى ف لما كان ب يتقلب كل ما يتقلبت ى إ ي ه يذكر الله عز وجل نايم على الذكر وكبر حتى يقوم ل ص ل ا ة الفجر قال عبد الله غير أ ن ي لم اسمعه يقول الا خيرا بجمعله ي الحاجات عمري ما شفته بيتكلم كلام أ ي كلام ما بيعملش كذا شغله إ ي ه عادي جدا الصلوات الخمس وخلاص طيب لم أ س م ع ه يقول إ ل ا خ ي ر فلما مضت الثلاث ليال وكدت أ ن أ ح ت ق ر عمله قلت يا عبد الله إ ن ي لم يكن بيني وبين أ ب ي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلو عليكم ا ل آ ن رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فطلعت أ ن ت الثلاث مرار ف أ ر د ت أ ن أ و ي إ ل ي ك ل أ ن ظ ر ما عملك ف أ ق ت د ي به فلم أ ر ك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ت جننتني ت ل ا ت ايام مفيش شغل خالص وفي الاخر خالص أ ن ت من أ ه ل ا ل ج ن ة والناس اللي ع ا ع د مخلصها نفسيا دي في القيم ا والعلم والبتاع أ ن ت أ ش ش ه م كلهم فهمني بقى اللي بيحصل قال ما هو إ ل ا ما ر أ ي ت غير أ ن ي لا أ ج د في نفسي ل أ ح د من المسلمين غشا ولا أ ح س د أ ح د ا على خير أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق أ ي دي هي ذ ي اللي تجيب هو ذا الموضوع طيب إ ذ ا كنا فهمنا كده خ ط و ر ة الموضوع وعرفنا أ ه م ي ت ه وشفنا السلف وشفنا تنبيهات النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عرف السبب بطل العاجب و إ ذ ا عرف السبب يعرفنا ز ي نشخص الداء عشان نعلبه إ ي ه ا ل أ س ب ا ب و إ ي ه العلاج ا ل ر ش د ة في نقاط أ س ب ا ب التشاحن واحد طاعه ة الشيطان لعبادي يقولوا وقل التي ي أحزن إن الشيطان ينزغ بينكم عشان في、الدوة. يا أخي عشان الشيطان شمتان وفرحان تبقى كده فيك وفخوك فيك مخل الدواء وقعتهم و ه ي و انت قاعد ولا وانت هنا والشيطان قاعد عمل ح ف ل ة عشان وقع بينك وبين اخوك أ و ل شي ء طاعه الشيطان قلنا رضي بالتحريش بينهم كما في صحيح مسلم للرجل الوصية لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فقال الصحابي الغضب ملاك كل فنظرت شر فإذا أوصني يغضب تغضب تغضب تغضب يطلع ما يبقاش عن طوعه ممكن يطلق مراته ممكن يتهور يعمل م ص ي ب ة س و د ة يلاقي تبعتها ا ما يعرفش ويارتني ما كنت ف إ ذ ا الغضب الغضب يبقى إ ز ا ي يتعلم الحلم و إ ز ا ي يبقى عنده ضبط للنفس هي دي حنقولها في العلاج ث ل ا ث ة ا ل ن م ي م ة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة قد تات نمام ولما وصف الله عز وجل صفات الكافرين قال هماز مشاء ب ن م ي م صفات الوليد بن ا ل م غ ي ر ة اللي في أ و ل س و ر ة القلم يبقى ا ل ن م ي م ة ا ل إ ف س ا د ذات البين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على خ ط و ر ة هذا ا ل أ م ر إ ف س ا د ذات البين هي ا ل ح ا ل ق ة تحلق الدين وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه سب ص ل ا ة العصر يعني لم يصليها في أ و ل وقتها ليصلح بين حيين من أ ح ي ا ء المسلمين انتو فاهمين ده يعني ايه لو انا جبت اثنين كده متخنقين و ع ج ت ي ن و ب ت ا ع و زي ما بيحصل بقى في ا ل ط ا ر وبتاعوا ل ص ع ي د والحيطه دي او يعني اثنين متهجرين ا ورجل م م ر ا ت ه او ح ا ج ة زي كده وقعدت في وسطهم ونجيب ك ل م ة من هنا و ك ل م ة من هنا لو جاب ص ل ا ة العصر اقولهم استنوا بقى نقوم نصلي العصر وبعد كده ربنا يهدي س ر ك و ص ح كده النبي ماعملش كده ك أ ن الامر ده ماينفعش نقوم نصلي دلوقتي و إ ح ن ا قلوبنا أ ص ل ا كده ما نقومش الا ق ل و ب ن ا صفت والحسد ي أ ك ل الحسنات كما ت أ ك ل النار الحطب رواه أ ب و داود حسنه ا ل أ ل ب ا ن والحسد معناه تمن زوال ا ل ن ع م ة إ ل ا هو ربنا لخصه في ك ل م ة و ا ح د ة أ ه ؤ ل ا ء من الله عليهم من بيننا فقال الله أ ل ي س الله باعلم ب ا ل ش ا ك ر ة التنافس على الدنيا وما هي إ ل ا ج ي ف ة مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها جيفا بس الناس كلها عجباهم أ و ا ل ج ي ف ة دي النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم ت ج ر ب ة ع م ل ي ة كانوا مع قعدين لقوا جدي أ س ك جدي أ س ك يعني خروف صغير ومقطوع ا ل أ ذ ن فلقوه مرمي ف ي م ذ ب ل ة يا ستير ي ه ال ف ا ل ص ح ا ب ة عملوا كده وكانهم أ م س ك و ا ب أ ن و ف ه م إ ي ه الرمل فيعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم تتصور راح جايبه وراح مسكه ب إ ي د ي ه والنبي أ ن ض ف و أ ط ه ر ويقول زي ما أ ن ت عايز سيد الخلق صلى الله عليه وسلم راح مسكه لهم كده قولي أ ن ت و كده لو حد عمل فينا ح ر ك ة دي و م س ك ل ك ق ط ة مريته ولا بتاعه عمل كده ايه ع م ده ايه اللي انت بتعمله ده ايه اللي انت بتعمله ده ايه ا ل ن ب ت م ل ه ه ايه اللي م ل ده ايه اللي انت ب م ل ه ده ا ه ا ا ب ت ع ه ده ي ه اللي أ خ ذ بربع جنيه تشتري ده بربع جنيه قالوا يا رسول الله إ ن ه أ س ك يعني ده هو أ ص ل ا لو كان حي مكانش ا ينفع ده كان مقطوع ا ل أ ذ ن معيب يعني فضلا عن إ ن ه متفسخ يعني ح ا ج ة قال والله لا ل د ن ي أهون على الدنيا ل عليكم ه هذا من عن عارف أتكلم بقى ع ا ر عارف ف عن دنيا ولا مش عارف؟ الدنيا ماذا ولا اللي مش ه ي القص و ا ا ا ل ل ف و ل ع ر ب ي ل ل موديل خ ر و الله ز و ج ا أ م و والتاع ر ة ي دي الدنيا لا من ش مش دي دي م م بس كل ك تبقى ط ا عليكم ا وقربات ا ت د ن ا ل ا لا ينفعك في أمر الآخرة أي حاجة بتعملها ما تنفعكش تبقى دي الدنيا ينفعك في أي دي تنفعكش أمر تبقى أ ي شيء لا ينفعك في أ م ر ا ل آ خ ر ة فهو من الدنيا هي دي فعشان ك د ه ممكن يبقى فعلا البيت اللي انت شغلك عشان ت أ س س ه عشان عايز تتجوز يبقى ومساكن ت ر ض و ن ه ا أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله يبقى قاطع ويبقى دنيا وممكن يكون ق ر ب ة و ا ل ز و ج ة دي ممكن تبقى دنيا و م م ك ن تبقى أ خ ر ة وتبقى ق ر ب ة هي على حسب انت قلبك شغال فيه فالتنافس على الدنيا ستة حب ا ل ش ه ر ة و ا ل ر ئ ا س ة ح ل و ة ا ل ر ئ ا س ة دي بقى حط عشرين خط الله يكرمك حب الدنيا و ا ل ر ئ ا س ة قالك هي ا ل ش ه و ة ا ل خ ف ي ة مش ظ ا ه ر ة كل يدعي خ د م ة البلاد والعباد و إ ص ل ا ح ا ل أ م و ر محدش مبيقولش ا ا ل ك ل ا كلنا عايزين خير مصر وكلنا عايزين الرخاء و ا ل م د ن ي ة و ا ل ح ض ا ر ة والكذا ويا رب كل واحد بيقول الكلام د ه يكون صاحب ن ي ة سليمه ما نشككش ل ا نتهم نوايا الناس اعوذ بالله لكن انا اتكلم بس انه ايه قالك ل يعني ا ي شهوه خفيه انه ساعد ما تيجي تقولي يعني حضرتك تدينا الدرس د ه وبتاع والله لا الواحد يتواضع يعني ليه بس و التصدر و مش التصدر وهو عايز يهجم ايه ك ر س ي د ه بتاعي مش بتاع اي حد هي اي اي هو كدا ا ل ش ه و ة ا ل خ ف ي ة يدعي غير ما يكون في فيحب الشهرة وقد قال إ ب ر ا ه ي م بن ادهم ما صدق الله عبد أحب احب ل أصل الشهرة دي الشهرة دي هتجيب فلوس والشهرة دي هتخلي الناس تعمل لك ألف ش ه هتجيب ر ة دي دي دي س ا و و ي ر ب الشهره ك تعظيم سلام وانت سلام م ا ي و أهو أهو أهو التليزيون اللي ا تلع في ب ح و أهو أهو والله نتصور والله كده فالشهرة لها كده إيه لها لها يا يعني دي بريق الذي يلاقي غير تعال فقال عم لكن بجد والله الذي لا إ ل ه غيره يعني لو جربتم لعرفتم إ ن مثالبها أ ك ث ر من محاسنها أ ن ت عارف يعني إ ي ه لما تيجي مثلا ت أ خ ذ أ ه ل ك وتطلع تتفسح بيهم وانت حاسس بقى ان الناس بتتفرج عليك ف أ ن ت طول الوقت ملتفت للناس فمش عارف تبقى طبيعي يعني مش عارف تبقى إ ن س ا ن طبيعي كل ش و ي ة حد ه ي ا م ن كذا لا منعملش كذا عشان كذا ف خ ي ف من الناس أ ك ث ر من خوفك من ربك فعشان كده مثالبها تبقى مجاهدات فتنه للتابع وللمتبوع فاللهم إ ن ا نعوذ بك من ا ل ش ه ر ة حب ا ل ش ه ر ة قال الفضيل بن عياض ما من أ ح د احب ا ل ر ئ ا س ة إ ل ا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أ ن يذكر أ ح د أ م ا م ه بخير أ ي حد بيقولك مفيش ا حد ح ب ا ل ر ئ ا س ة إ ل ا تلاقي عمل ازاي إ ل ا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أ ن يذكر أ ح د بخير س ب ع ة ك ث ر ة المزاح تورس الشحناء قالك اه ل أ ن ه عاده يجر إ ل ى القبيح كالملح للطعام قليله يكفي نهزر مع بعض هزار كده لكن لما الهزار يبوخ ويزيد ويبقى بقى دخلنا بقى في دور ا ل ر ز ا ل ة يقلب الموضوع ده بعد ما كنا د خ ل ي ن د ح ك و هزار يتقلب يبقى شد و جذب طيب إ ي ه العلاج بقى في نقاط خدنا صراحه للشحناء إ ي ه العلاج واحد أ خ ل ص تتخلص ا ل إ خ ل ا ص يعني يا ج م ا ع ة ك ل م ة خلصه ة ح ا ج نطفه حاجة خلصنا حاجة من ح ا ج ة شلنا الشوائب إ خ ل ا ص إ ن ك تشيل الشوائب فالنفس إ ن أ خ ل ص ت تخلصت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صحيح الإمام أحمد بن ماجد إسناد روى بن ثلاث لا يغلو عليهن قلب مؤمن يعني ثلاث حاجات ينظفوا قلبك ومايفسدوش عمرهم لو موجودين جواك يبقوا اكبر و أ ع ظ م مزيل لكل ا ل أ ف ا ت والميكروبات والعيوب إ خ ل ا ص العمل أ و ل ح ا ج ن م ن ا ص ح ة ولي ا ل أ م ر إ ن ك و ل ي ه م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ي ت في أ م ت ي من يهاب أ ن يقول للظالم أ ن ت ظالم فقد تودع منهم يبقى أ ن س ا ه م إ ن م ا تنصح ث لزوم ا ث ة ل ج م ا ع ة المسلمين إ ن أ ن ت لا تشز فتشز في النار يبقى أول ح ا ج ة ا ل إ خ ل ا ص الرضا ن ن ي ا والرضا هنا ان ترضى عن الله عشان يبقى علاج للحسد وعشان يبقى علاج ل ح د ة فهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال ابن القيم ف إ ن الرضا يفتح للعبد باب السلامه فيجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل ولا ينجو من عذاب الله الا من أ ط ت ى الله بقلب سليم الرضا ده بلسم ع ا ر ف اللي هو ايه أ ح ب ه إ ل ى الله أ ح ب ه إ ل ي ه لما ي ي واحد يستفزك او لما تبقى في ه احداث تخلي الواحد حامي حبتين او وضع انت م د ا ي بس ما بتقولش ابن القيم بيقول كده في زاد المعاد بيقولك ل كل واحد بيعمل م ع ص ي ة بيبقى جواه ذ ر ل تسخط بس خ ف ي ة بس ما بيقولهاش ولا يتجاسر يعني ما ي ت ج ر أ ش انه يقول ان هو ه زعلان من ربنا بس هو ايه نوع ونوع يعني اللي هو ايه انا شاب وعامل ايه يعني في الفتن دي وكمان ما فيش ج و ا ز وما فيش سلعه بعد كده تقول لي حرام ف ه ي ش ب ه ة وليستعفف ي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل مش بخيل هو سبحانه ولا ظالم بس الشيطان بينا على ح ت ا ت فيخليه يعمل ز ن و ب ب ت الشهوات ع ت ا بسبب ايه ا ل ش ب ه ة الحته دي زعلان ربنا فيبتدي بقى يخليه يمد ايديه او يخليه بقى يعفرطله امور الدنيا ويشتغلله بقى شغلانتين ث ل ا ث ة وبعد كده تقولي طب انا اعملك ايه وجاي تقولي صلاه وصيام واستعداد لرمضان يا عم صلي اجيبلك منين وقت بس صبح شغله بالليد شغله و ت ا ع ف ي حطتله الزره دي وربنا سبحانه وتعالى هو الغني وربنا اذا اراد ان يرزقه من حيث لا يحتسب كان بس هو اللعبه ايه على ا ل ح ت انتي فهو ده ا الحل بقى أحبه إلى احبه ل ل ه أ إلي الى ل النهاردة ي زيك ب الله أحبه إلى احبه ه إلي لي ده وأنا حبيب هو و ده الي ل هو حبيبه له ابنه وعمه له ابن هو يزودوها ده دخلوا قالوا أسبوع واحد ماتوا فقالوا بيعملوا سبحان بن عبدالعزيز ابنك ابن لي في لخير عيني دي اللي على شغل الناس الله كان عارف ما كانش ناس عمر وعمك إن أنت يعني يعني بقى بتحبه كل فشرد عنا ثم قال للقائل ويحك ما قلت قال إ ن كان ابنك لخير ابن و إ ن كان عمك لخير عم قال ويحك أحبه إلى الله احبه ل ل ه أ إلي الى ن أننا ت فهم في سرحان ا ك ل ا أنا سرحان م ده حتة في خاص الله أ ح ب ه إلي الي وكان ا ن ب وكان دعوته مستجابة فابن عمر دخل قال دخل عمر له الا تخطبك د ع و ة صعب فانت عمي يالله ا رد ب ر بصري خلاص حنشوف ايه دلوقتي ونسجل باب التلفزيون تشوفه و ا ا ل د ع و ة م س ت ج ا ب ة فقال أ ل ا تدعو ربك قال يا بني قضاء الله أ ح ب إ ل ي من بصري هي دي الرضا ثلاث ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بتدبر أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا قل هو للذين هو هدى أمنوا وشفاء وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة ف أ ح س ن ح ا ج ة تشفي صدرك يرى لك كرد ا ل ق ر آ ن كده يهدي الشيطان يبعد ويبتدي لا يتملكك وتبتدي تحس ان النفحات نزله عليك و ا ل م ل ا ئ ك ة تحيطك ا ل م ل ا ئ ك ة مش تجتمع في مجالس ا ل ق ر آ ن ومجالس الذكر ما ج ت م ع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم فبالتالي هنا يبقى ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وتدبره أربعة قول بلسانك ولسان قلبك في أ خ لما يحصل م ش ك ل ة و أ ن ا مش عارف اخد حقي فالشحناع هتشتغل خد حقك في اخره انا شوفت مشاكل ودخلت في مشاكل ك ث ي ر طبعا ما بين الناس و إ ص ل ا ح ذات بينه فتلاقي مشكله طلاق وقاعدين بقى لا ي ك ت ب ل ه ا كان ع م ل ل ه ا كان ح ا ط ط ل ه ا أ ح س ن ح ا ج ة تخلص ب ه ا الموضوع كله إيه هو كده تجي عند الرجل تقوله بص اللي مش هتعرف تاخده في الدنيا هتاخده والله العظيم في الاخره فتجاوز ليتجاوز الله عنك و أ ع د ذلك لاخيرتك في يوم ا ل أ ي ا م واحد ظلمني ظلما شديدا كنا شغالين في شيء تجاري كدا فرحت عمره ل ت ع م بصيت الحاجة ولقيته ا عارفة أي فأنا ن ك نصب ا العمرة الخبر ك في عرفت م رحت ت ن ل يا علينا والله و ب أخشى أن ألقى ل ل وجل بها قد هذا الموقف لها والسلام عليكم ه بها هذا عز ادخرت قد وخلصت بقى وحالونا وخلص خ في ح ا ل و ن ا ن ت ه ي ت ا ل م ش ك ل ة حقا وقعت ي ا ا ه وكان زمان يا عم خلصنا راح نعمل ايه ما أ ص ل ا ليا ذنوب خيف منها ف أ ع ف و ا ع ف عنك وتجاوز يتجاوز عنك وردها إ ل ى الله الله يتكفل بها و خ ل ص ن ا هكذا تذكر الحساب والعقاب خ م س ة الدعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن يا رب اغفر المسلمين كلهم نحن نحتاج الى هذا الدعاء لنجمع الشمل بلما احنا ع ا د ي ن نصنف ع ي الناس طب ما تدعيلهم ب ا ل ه د ا ي ة عشان ربنا يردوهم إ ل ى دينه ردا ج م ي ل ة بلما انت ع ا ت و ل ده مبتدع وده على غير بقى م ل ة وحتطير الناس وحتدي كروت وحتعمل مشاكل يا عم خلاص ادعيلهم ربنا يهديهم ويشرح صدرهم ل ل إ س ل ا م بلما الدنيا قاعده بتضيع من تحت ايدنا واحنا مش د ا ر ي ن ادعي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا سته الصدقه خذ من أ م و ا ل ه م ص د ق ة تطهرهم م ت وتزكيهم بها قال النبي صلى الله عليه وسلم ح داووا ي ث ص مرضاكم ب ا ل ص د ق ة إ ذ ن ا ل ص د ق ة من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب في التطهير ص د ق ة السر تطفئ غضب الرب ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار ف ا ل ص د ق ة س ب ع ة تذكر أ ن من تنفث عليه سمومك وتناله بسهامك هو مسلم عارف الراجل اللي قاله قال, له قال له سلمت منك يهود وفارس والروم ولم يسلم منك أ خ و ك حاجات تجنن يا أ خ ي تلاقي ناس قاعده بتشتم في ناس يا عم متوجه ا كل ط ا ق ة الغضب دول ل أ ع د ا ئ ك اللي مفيش خلاف عليهم يعني بدل ما احنا قاعدين نقول لو دول عملوا ل و دول س و و ا ربنا ع وتاعه ط ا وقاعدين ع ن ج ن ن ي م ما ت و ج الكلام ده كله اللي مفيش اختلاف كله عليه لكن لكن مفيش ده سلمت منك فارس والروم ولم يسلم أ خ و ك منك لذلك د ع و ة برده ق ى ب نقعدين نقول واجبات كده في النص قولوا أبقى قلبي وسلم وسلم وأبقى وسلم الخوض بالوقت اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني سليم سلمني بالذات بالباطل اللي شغالة يا أنا صاحب أنا يا معتركات مني مني مني بعيد في رب رب دي اللهم سلمني وسلمني ثمانيه افشاء السلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور رواه مسلم قال لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ا و ل ا ك ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف لانه من اشراط ا ل س ا ع ة تسليم ا ل خ ا ص ة اللي ب د ؤ و ن بيسلموا على بعضهم بس ما ينفعش اللي بالجلبيات بيسلموا على بعضهم بس اللي يعرفوا بعض يسلموا على بعضهم بس سلم على من عرفت ومن لم تعرف لتفشي السلام ت س ع ة لا تتتبع أ ح و ا ل الناس ف إ ن من تتبع ع و ر ة أ خ ي ه تتبع الله عورته ولو في جوف بيته احنا في الزمن ده كده بتاع الاعلام الاصفر شفتش فضحه فلان يا راجل طب مين قال و تخش بقى اكتب ك د ا ك ل م ة ف ض ي ح ة ع ن ا ل ت لا ايه ي ط ل ع ل ك ملايين اكتب ف ض ي ح ة بس تشوف بقى المشاهدات اكتب على اليوتيوب ف ض ي ح ة تبص بقى المشاهدات قد ايه ملايين ف ض ي ح ة ا ي و ة ف ض ي ح ة حط كده في أ ي جرنان إ ع ل ا ن كده ف ي ض ي ح ة إ ل ا مش عارف إ ي ه ا ي و ة وتلاقي بقى الناس طب و إ ل ا حصل لا يا ر ج ل متقولش ا كده ولا باين كده ب ر ض و كده كان عينيشه ايه كده حاسس إ ن هو مكانش على بعضه حاسس كده إ ن ه كان فيه مش عارف ايه قلبي مكانش ا م ت و ع ن ي يا أ خ ي والله فين ده اه ما هو كده م الحيكدبوا يعني ده خمسين جرنان بيقول كده حتطلع د انت ا لتقولي يعني هم اللي حيطلع يا حبيبي فيه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا ب ك ت ا ن عظيم ي ع ز ك م الله أ ن تعودوا لمثلي أ ب د ا إ ن كنتم مؤمنين أ س ط ر عشان ي س ط ر عنك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا صلى س ت ر ت ه بثوبك ماعز رحله رحل صاحبه ده قال له أنا زنيت فقال اذهب للنبي فلما رفعه للنبي كان شهنا النبي بمقام ا ل ن ب و ة كان بمقام والي ا ل أ م ر فلو رفع لولي ا ل أ م ر خلاص بقت قضيه فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له من اللي قالك على كده قال له فلان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم له وقال س ل له م و هلا ل س ت ر ت ه بثوبك ا س ت اسطر أ ن ا م ر ة في ا ل ق ص ة ا ل أ خ ي ر ة دي الفضائح اللي ق ا د ي ن بنعملوها فبص كده ب ع م ل بحث على النت بصت لقيت موقع لغير المسلمين فكبين بقى ف كده وعاملين ق ص ة بسيط ل ق ي ت والله العظيم و ا ح د ة باين كدبه بتقولهم ايه بتقولهم ل الكلام بتاعهم قالت من كان منكم بلا خ ط ي ئ ة فليرميه بحجر قلت يا نهار ابيض حيعلمونا ا ل أ د ب واحنا المسلمين بقى اتفرج د دا كذا دا كذا دا كذا. كدبين كذا كذا كذا واش عارف الأدب دا أفكين ي أصله لا ت ز من كان منكم كان بلا خطيئة د هذا تنزلا يا أ خ ي انت عون الشيطان إ ن م ا إ ع ل ا م فاجر وسافر لما يبقى كده تسعه ترك و ا ك ث ر ة السؤال من حسن ا ل إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعني ع ش ر ة م ح ب ة الخير للناس والذي ن ف س بيده لا يؤمن عبد حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه انت مش حابب الخير للناس ليه حب الخير للناس ده أ و ل ا غ ن ي م ة وكنز حب الناس ان الناس تحبك وانت تحبلها الخير ما هو ح ي ح ب ك طول ما انت بتحبله الخير وحيبعد عنك وينفر هو ا ل ن ه ا ر د ة ق ل و ل ي ق ط ع ة الارحام سبب هاي مش عايز يروح عند فلان ليه اصله اغتنى فلو روحلها بتاعه هيحسدوه وانت اصلك مش عارف بيقولوا ايه عليك ظهرك ص ا فخلاص كل سنه وانت طيب قطيعه الارحام مش عايز ر و ح ل أ خ و ه م ش عايز ر و ح لامه ومش عايز يعمل كذا م ش عايز ر و ح لخاله وخالته ومش عايز يعرف حد و ي ع ط في بيتهم أ ح س ن وعايز يداري وعايز يسوي وفين بقى إ ن الله يحب أ ن يرى أ ث ر نعمته على عبده عارف بنعمة عشان الحسد بيجي منين؟ الحسد بيجي من حظ النفس أما إذا كنت من بابي وأما بنعمة ربك فحدث فالله حافظك عشان لا ربك فحدث حظ يحق بييجي بييجي منين من من كنت هل لو كل واحد قعد ا بقى مننا كده وقعد يلاه شكل ا ل ذ ا بيبصلي مش عارف ايه وده شكله مش هنخلص مش هتعيش وما هي الحل الله خير حافظه خلصت ط ب اقول لكم على ح ا ج ة و هتخوف بس ما تخوفكش لو انت فهمت كلامي تعرف ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما للعين حق تعرف ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر فيه ان اكثر موت المسلمين بسبب العين طب كده يبقى خلاص بقى طالما بالعين يبقى قعد في ب ي ك م و ي ل ب س حجاب و ي ل ب س نقاب بقى كمان يعني عشان محدش يشوفك ولا يشوف حيالك ما هو كله بيموت بكده إ ن م ا المعاني دي ملكش ا دعوه بيها ماتلتفتش إ ل ي ه انما إ تعمل ايه بيقلهالك و عشان تعمل ايه عشان ترقي نفسك و عشان تبقى موصول بالله ماتبقاش شايف نفسك وحظ نفسك فهمته حداشر عدم الاستماع للغيبه والنميمه ما تتعود في المجالس دي وتعود بهذا ق الشخص م اول ما عن أي يتحدث ب ي ذ ا الشخص اول ما ي ت ح غير ث بهذا الشخص اول ما ي م يتحدث ب ه ل ا الشخص اول ما يتحدث ب ه ل ا الشخص اول ع ما ل ي ت ي د ث ب ت ا ع ا ت ك ل م في اول ل م ض ع ا ما ب ح ة تتكلم ف ي أي ح ا ج ة ب ع ي د عن ث ي ه ذ ا الشخص ا ل ن ا ء التعود بهذا الشخص ب القلب إ ص يحصل ل والمداوة ل ا وإزاي ا ح حكتين ده بيطهر ويتصلح يطهر بيه ويتصلح بيه لو الاثنين دول في كلمتين يطهر بالاستغفار ويتصلح بدخول ا ل آ خ ر ة ويفسد ب ه بدخول الدنيا ويبقى معطوب ومليان ب ق شكل ب ه ب ا ل ز ن و ب خلص كده يبقى تطهر قلبك ب ه استغفار تصلح قلبك ب ه دخل آ خ ر ة ازاي دخل آ خ ر ة م و ع ظ ة تسمعها تروح تشيع ج ن ا ز ة تكتب وصيتك تروح من مستشفى أ م ر ا ض ح ر ج ة وتشوف بعينك يعني إ ي ه اخره تقرا ح ا ج ة عن القبر وتقرا ح ا ج ة عن أ ه و ا ل القيم ا تسمع لك الحاجات دي تدخل اخره يك كده يصلح القلب وبالتالي تتشال المشاكل دي كلها فيه ثلاثه عشر ان تسعى في إ ص ل ا ح ذات البين أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ح س ن ح ا ج ة ممكن تعملوها في حياتكم م وسلم حديث ألا أخبركم بأفضل من النبي الله ألا ا ا صلى عليه بيقول بأفضل ل عن بيدود حديث ي ص ده و ا ل ص ل ا ة والصدقه والامر المعروف ي في النهايه ل فلن ا ن المنكر اللي اللي إصلاح هم ل ا ف ا ل الاعمال ا ي صلى ي س أ ر ش د ا ل م ر أ ة عشان ما يبقاش فيه في الصدور شيء لو كل ا م ر أ ة هتطبق الكلام ده ل بقى ن س ب ة ا ل ط ل ق زي م ا قلنا م س ت ش ر ي ة ولا الكلام ده خالص وعندنا في البلد 11 مليون ا م ر أ ة فوق سن ا ل م ت ع د سن ت أ خ ي ر الزواج فوق الثلاثينات ده غير ا ل أ ر ا م ل والمطلقات فعندنا قنابل موقوته ة المجتمع بالشكل ده ه ي ب ق ى عامل ازاي المهم يخلصك من الموضوع د ي ك ل م ة ب س ي ط ة اوي قالها ل النبي صلى الله عليه وسلم ي ه أ ل ا أ خ ب ر ك م بنساؤكم من أ ه ل ا ل ج ن ة نساؤكم من أ ه ل ا ل ج ن ة الودود ا ل ل ي ب تحب ج ز ه ا الولود ا ل ل ي ربنا يرزق منها بالولد الصالح العقود التي ادمها أ د م السعد التي ع بقى دي محدش بيعمل دي بقى ا ل إ ذ ا ظلمت ظلمت ظلمت مين ا ل غلطان هو التي إ ذ ا ظلمت قالت هذه يدي أ ض ع ه ا في يدك لا أ ك ت ح ل ب ن و م لا أ ر ى غمضا حتى ترضى واخي جاي بيقولي ل و إ ح ن ا عندين في الرؤيه الشرعيه امها الله أ ك ب ر ق ل ت لها بقولك لي اهو لا لسه في الرؤيه ا ل ش ر ع ي ة لسه يعني بنو بسم الله الرحمن الرحيم ق ل ت له بص بقولك لي اهو لما تغلطي فيه أ و هو يغلط فيكي هو اللي ي ت أ س ف من أ و ل ه ا كده غلط ما غلطش هو اللي يجي ي ت أ س ف راضي على كده راضي مش راضي الباب يساع ج م ل ده ما شاء الله ناس ز و ق ز و ق يعني ما فيش أ ح س ن من كده يعني فما ينفعش ده الشرع ي ق و ل ه عكس ي ق و ل ه ا معلش الراجل بطبعه ع ن د ه حته عزه شويه فمعلش تيجي تقوليله خلاص ماتسمحني و ت ز ع ل ش وبالله عليك ماتنمشي و انت ز ع ل ا ن طب هو حقي يا شيخ طب ده غلطان فيا ه خليكي نصحه و لما يجي ي بعد كده ل ح ظ ة ا ل ص ف ة اتعدي ب ق ى ع تاب حلو خلاص يا ست ة أ ن ا غلطان و خلصت إ ن م ا حتيجي بقى تتعملي في الموضوع وتديلي وشك ا ل ن ا ح ي ة ا ل ت ا ن ي ة وتتلاوي وتتعملي هو ر خ ر الشيطان ي س ت أ س د ب ه وانتي كنت كذا ويروحي يقترف معاصي ويعمل مشاكل وتيجي تصوتي وبعد ش و ي ة تطلعي وتيجي تقولي أ ن ا انا ل غ ل ط ا ن ة أ ن ا عارفه ان أ ن ا فيي وفيي التي إ ذ ا ظلمت قالت هذه يدي أ ض ع ه ا في يدك واحد قالي ل هذه يدي أ ض ع ه ا في يدك د ن ت غلبان أ و يا شيخنا آه والله قال لي هذه يدي اضعف يدك ده ن السعي ك ليلة بقولها ب أ إيدك حتى أطردك ا ل س في إ ص ل ا ح ذات البين فاتقوا الله و أ ص ل ح و ا ذات بينكم دوام دوام عندك دي بالأفاد هو والمشاكل طول مقطوع طول مقطوع وتعالى الصلة بالله دوام الصلة بالله ما الشحناء ما ما هتلاقيك دي بتخش إنما صلتك بالله سبحانه مش صلتك قلبك هتبقى بتخش أنت أنت أنت تطهر والتعامل الحسن مع الناس و إ ح س ا ن الظن بهم هذه كلها تريحك خمس ت ا ش ر أ ن يتخلى القلب عن كل مكدر ب ا ل ز ه ا د ة في الدنيا قال ابن الجوزي ت أ م ل ت التحاسد بين العلماء ف ر أ ي ت م ن ش أ ه من حب الدنيا ف إ ن علماء ا ل آ خ ر ة يتودون ولا يتحاسدون قال لك عشان حب الدنيا اللي في قلوبهم بس إ ن م ا أ عمال ا ل آ خ ر ة ما يعملوش كذا إ ذ ا عملت ا ل و ص ف ة دي تحصل هذه الجوائز ترتاح وتبتعد عن الهم والغم ا تحرص على ما ينفعك وتقضى حاجاتك تلاتة يفشو امر الموده و ا ل أ ل ف بين الناس أربعة تجد له ا ل أ ث ر الحسن في المعاملات خ م س ة تكون صاحب صدر سليم يتفرغ للعلم ويدعو الناس إ ل ى العمل فلا يشغل نفسه بالردود ا ل س ي ا س ي ة والردود ا ل ف ت ن ج ا ن ي ة والمشاكل ا ل ل ي ن تعرفناها ا بتاعه المهلبيه ة دي ك ل ا ولا يجد أ ي شيء من ا ل أ م و ر دي تماما ونختم بقول ا ل إ م ا م الشافعي لما عفوت ولم أ ح ق د على أ ح د أ ر ح ت نفسي من هم العداوات إ ن ي أ ح ي ي عدوي عند رؤيته أ ه ل ا وسهلا إ ز ا ي ك ع م ل إ ي ه و أ ط ل ق ه بالبشر ل أ د ف ع الشر عني بالتحيات و أ ظ ه ر البشر ل ل إ ن س ا ن أ ب غ ض ه وتبسمك في وجه أ خ ي ك صدقه ك أ ن م ا قد حشى قلبي محباتي فذكر ذلك الامام الذهبي عن ا ل إ م ا م الشافعي فقال فكان الشافعي ممن يتصف ب س ل ا م ة صدره فارتاحت نفسه أ س أ ل الله عز وجل أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م قلوبا س ل ي م ة و أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م العمل بما علمنا و أ ن يجعله ح ج ة لنا لا علينا نسأل اللهم عز وجل ج أن ي ع ن ا وإياكم ا و في ف ل ر د سلمنا ا أ ع ل النبي ى في رفقة ح حساب م وسلم اللهم د صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا ل سابقة عذاب اللهم بارك بغير في شعبان اللهم بلغنا اللهم رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان إلى وسلم لنا ر منا ض ا وتسلمه م ن متقبلة اللهم سلمنا وسلم منا اللهم سلمنا وسلم منا اللهم سلمنا وسلم منا اللهم سلمنا وسلم منا ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار فستذكرون ما قلت لكم إِلَى الله. ان ل ل َّ ه ِ إ َّ الله َّ ب ص ِ ر ٌ بالعباد َِِْ صلى َ الله َّ وسلم وبارك ََ على ََ نبينا ََِ محمد ََُ وعلى َََ آ ل ِ ه ِ وصحبه ََِِْ وسلم َََّ